سِتٌّ إِذَا وَقَرَتْ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ, حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد